وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِتُضَاهِعُونَّ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما بِهِ به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله رفيع الرحماء النبي أولى بالمؤمنين من أَفْسِهِم وأزواجه أممَهاته وَقُولُوا لِلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ بن مريم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلُوا الصَّادِقِينَ عَن صدقِهِمْ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 ومن أسفل منكم وإذ زاغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنا لفبت لي المؤمنون وزلزلوا زلزابا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورٌ وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَكُمْ فَأْرِجُوا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 إلى الفتن لا وما تلبث بها إلا يشرى ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يلون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لي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 هُوَ وَلِيُّه وَلَا نَصِيرَا وَذِئَا الَّذِي اللَّهُ الْمُؤَوِّكِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله امالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الاحزاب لن يذهبوا وان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 ولمَّعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلَّا إِمَانَهُ وَتَسْلِيمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجدي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إلا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 الأهل الكتاب وصي عليهم وقد فت في قلوبهم رعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأرضكم أرضهم وديارهم وأموالهم وَلَمْ تَقَاوُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والداوى الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا لساء ان نبي من ياتي منكم بفاحشه مبينه اضاع لها العذاب ضعفا وكان ذلك على الله يسير ومن يقول من من لله ورسوله وتعمل صالحة وتعمل خالحا نؤثها أجرها مروتين واعتدنا لها رضا كريما يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتينا الذكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تقهيرا واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانثين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَقَر صحَّ زَوَّجْنَاكَ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا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 من قبل أن تمسون فما لكم؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فمتعهن وسرحهن سراحا جميلة. يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أم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 وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلْنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَيِّ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ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 ذن لكم إلى طعام غير ناضرين إناه ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعامتم فاتشو ولا مستئمسين لحديث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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهدانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ندنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا الا من انتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمغرضون في بِهِمْ لنغرينك بهم والمغرضون في بِهِمْ لنغرينك بهم ثم لاجاورونك فيها الا قليلا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 قل إنما علمها عند الله وما ندريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لأنا الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فذرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا